فهذه الجلسة بين الله تبارك وتعالى خصصت لدراسة كتاب الإمام المسلم من حجاج رحمه الله وتعالى وطريقتنا في دراسة الكتاب كمثيلتها في دراسة كتاب الإمام المخاري رحمه الله يعني لنا نتعرض بالترجمة ثم نقرأ الأحاديث بأسانيلها ونبين معاني غريبة للفاظ ونستخرج الفوائد من المت وهذا على طريق الاختصار لأن الغرض وقراءة الكتاب لا دراسته دراسة تفصيلية وضينا يدي الدرس لابد ان نعرف بالامام مسلم ابن حجاج رحمه الله صاحب هذه او هذا الكتاب وقد اعد اخونا محمد بن طه ترجمة مختصرة يقرأ عليكم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده فهو الإمام الكبير الحافظ الحج بالثقة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورب الكشيري نسب النيسبوري الدار والكشيري نسبة إلى كشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن, بن سعصعة قبيلة كبيرة من هوازي من العدنانية كما قال القلش داني سنة ومكان الولادة ولد في نيسابور سنه 224 هجريه ونيسابور هي مدينة تقع اليوم في جمهوريه ايران نشأته نشأ في بيت طاعه وعلم اذ كان ابواه من المشايخ والعلماء ابوه اذ كان ابوه من المشايخ ولعل هذا هو الذي دفعه إلى طلب العلم الشرعي بداية طلبه للعلم كانت كانت بداية طلبه للعلم وسماع الأحديث من المحدثين والطفاد في سن الأربعة عشر من عمره ثم ذهب إلى الحج والعمرة وعمره لا يتجاوز الستة عشر عاما فحلاته رحل إلى بلاد الحجاج ثم العراق ثم مصر ثم دمشق من صفات الإمام المسلم رحمه الله كان رحمه الله سخيا كريما وكان مشهورا بانه محسن ميصابوه ولما حدث لاستاذي البخاري أنه منع منع الناس من زيارته بسبب اختلافه مع الوالي كان الامام مسلم تلميذه من القليل الذين لم تلميذه من القليل الذين لم يترقوه بل ومن شده احترامي له قال له دعني اقبض رجليك يا استاذ يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين نعم يا وسيد المحدثين هذه القصه في اسنادها نظر هذه القصه في اسنادها نظر ان الامام مسلم قال الامام البخاري دعني اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين هذه قد لا تثبت نعم فوصفه عبد العزيز فقال مقتاب مسلم أحدا في حياته ولا ضرب ولا شتم. مكانته وثماء العلماء عليه أجمع العلماء على جلالته وإمامته وثقته وعلو مرتبته وحذقته في في الصناعة الحديثية وحذقه في الصناعة الحديثية قال أبو قريش الحافظ سمعت محمد بن بشار يقول حفاظ الدنيا أرضع أبو زرعة الرازي أبو زرعة بالري بالري أبو زرعة بالري ومسلم بني سبور وعبد, وعبد الله الدارني بسر منقض ومحمد بن إسماعيل ببخارة وقال أحمد بن مسلم رأيت أبا زرعة وأباحات يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما يقول ابن جوزي وكان من كبار العلماء وأوعية العلم وقال الذهبي أحد أركان الحديث وقال ابن حجر ثقة حاقب امام منصف عالم بالفقه شيوخه تتلمذ الامام مسلم رحمه الله على ايد كثير من العلماء والحفاظ والائمة وقد سرغ الامام المزي اسماء شيوخه في تهذيب الكمال ولكن ابرز شيوخ الامام مسلم هو الامام البخاري رحمه الله وقد لازم الامام مسلم شيخاه البخاري لما قدم البخاري نيسبور وكان مسلم رحمه الله يطفو طريق البخاري وينظر في علمه ويحضو حذوه حتى قال الضار قطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء وقال احمد بن حمدون القصار رأيت مسلم ابن الحجاد جاء الى البخاري فقبل بين عينيه وقال دعني اقبل رجليك الى اخر تلاميذه تتلمذ على يد الإمام مسلم رحمه الله عدد كبير من العلماء والأئمة والحفاظ ومن أبرد تلاميذه الإمام التلمذي صاحب السنن وقد روى عن شيخه حديثا واحدا في سننه مصنفاته للإمام مسلم رحمه الله مصنفات أخرى عديدة غير الجامع الصحيح وهي كتاب الكونى والأسماء كتاب المنفردات والوحدان كتاب الطبقات كتاب رجالي عروى بن الزبي كتاب التمييز كتاب المسند الكبير على الرجال كتاب الجامع على الأبواب وكتاب الأسام والقنا وكتاب العلل وكتاب الأكران وسؤالات أحمد بن حنيبر وكتاب عمر بن شعي وكتاب الانتفاع بأهب, بأهب السباع وكتاب مشايق مالك وكتاب مشايق التوري وكتاب مشايق شعبة وكتاب من ليس له إلا راو واحد وكتاب أولاد الصحابة وكتاب المخضرمين وكتاب أفراد الشاميين طبعا ليست كل كتب موجودة أو معروف أماكنها في مكتبات العالم التي تهتم بالنخطوطات ولكن هناك من هذه الكتب ما فقد ولا يعرف غير اسمه من هذه الكتب التي ذكرها العلماء من مؤلفات ومصنفات الإمام مسلم رحمه الله نعم وفاته توفي رحمه الله عشية يوم الأحد ودفن يوم اثنين لخمس باقين من رجل سنة إحدى وستين ومائتين بني صابور وكان عمره سبعاً وخمسين سنة ولله ضر من قال ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ دلاؤه وقدر كل مريم ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتاء وأهل العلم أحياء قال الإمام يسلم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب غيان الإيمان طبعا, و... طبعا التبويب ليس للإمام مسلح إنما التبويب هذا الصحيح هو للإمام النووي رحمه الله يعني الإمام مسلم لم يذكر تراجم لهذه الأحاديث التي جعلها في أبواب تعرف هذه الأحاديث من هذه الأبواب مما تدل على بابها لكن الإمام النووي رحمه الله هو الذي وضع هذه التراجم نعم باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله قال مسلم رحمه الله حدثني ابو خيثمه زهير بن حرب قال حدثنا واقعا عن كهمسه عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر, يحيى بن يعمر. عن يحيى بن يعمر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ العندري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر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 فاتنكته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فظلمت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرعون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقل الله بن عمر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 وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قالت عجبنا له يسأله ويصدقه قالت أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدره خيره وشر بالقدر خيره بالقدر خيره وشره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 يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثوا مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم قال مسلم حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراب عن عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وصاق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف قال مسلم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غيات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقين عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديثة كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص, وقد نقص منه شيء قال, قال مسلم وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبي عن يحيى بن يعمر المعتمر عن أبي عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم قال مسلمون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم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 ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينه قال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا محمد بن بش قال حدثنا ابو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله غير ان في روايته اذا ولدت الامة بعلها يعني السراري قال مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوا أن يسألوا فجاء رجل فجالس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي, وتؤتي الزكاة وضصوم ررضان قال سبقة قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وككابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر, بالقدر كله قال سبقة قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك قال سبقة قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراطة ثم البقمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا نعم الحمد لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الإيمان لما افتتح به صحيح الإيمان المسلم لأن العمل بلا إيمان كالسراب يحسبه الضمآن ماءه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ويجد الله عنده فوفاه حسابه فالإنسان إذا لم يكن عنده إيمان وإيمان صحيح فإن عمله الذي يعمله بعده لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة ولذلك افتتح الكتاب بكتاب الإيمان الإيمان تكلمنا عنه مرارا وتكرارا في دروس العقيدة وضينا معناه لغة وشرعا من يذكر لنا تعريفا للإيمان في اللغة وفي الشرع ها ايو محمد طيب الله هذا يا محمد الإيمان في اللغة إما أن يتعدى بنفسه وإما أن يتعدى بالباء وإما أن يتعدى بالله فإن تعدى بنفسه فمعناه الأمن الذي هو ضد القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمن في السماء وإذا تعدى بالله فمعناه تضده وهذا في قوله وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا وأما إذا تعد بالباب فمعناه الإيمان الشرعي كما قال الله تعالى آمن الرسول بما قمتل إليه من رب وأما شرعا فجمور أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول معامل قول القلب واللسان وقو عمل القلب والجواب قول القلب وهو أن يقر الإنسان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أما قول اللسان فالنطق بالشهادتين والدعوة والإخبار إلى ذلك وأما عمل القلب فهي الأعمال ضاطنة كالخوف والرجال والصف والمحافة والتواكي إلى آخره وأما, وأما عمل الجوارح هي الأعمال الظاهرة فالصلاة ونحن هل العمل من الإيمان أم لا يا أخوات العمل يدخل في مسمى الإيمان أم لا ها. نعم يدخل في مسمى الإيمان طيب وما ردك على من يقول إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان لأن الله عز وجل يذكر الإيمان ويعطف عليه عمل الصالح إن الذين آمنوا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات نرى الدك ليس عن هذا أسأل نعم محمد أحسنت. هذا من باب عطف الخاص على العام والخاص يعطف على العام في أحيين كثيرة ويكون عطف الخاص على العام لبيان, لبيان أهمياته وشرفه ومنزلته مثل لذلك من كتاب الله من عطف الخاص على العام نعم أحسنت هذا النبي عطف إيه؟ الخاص على العام وقد يحدث العكس أن يعطف العام على الخاص قد يعطف العام أيضا الخاص من الخاص على العام أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم بعدين ومنك ومن نوح ثم النبيين دخل فيهم مين محمد صلى الله عليه وسلم يدخل فيه من نوح يدخل فيه مسائل الأنبياء فإذا إذا عطف العمل الصالح عن الإيمان فليس هذا تمييزا العمل الصالح عن الإيمان وإنما هذا لبيان أهمية العمل الصالح وأنه جزء من الإيمان ومن نسمى الإيمان فالإنسان الذي لا يعمل ويشهد الشهدتين فقط فهذا هل يقال إنه مسلم أم لا أيها محمد آه يعني هذه المسألة ليأثيرت مسألة إيه جنس العمل يعني تارك جنس العمل مطلقا هل هذا يكون مؤمنا هذا لا يتصور أصلا في إنسان يشهد الشهدتين ثم يترك العمل كلية لا يعمل لا عمل قلبي ولا عمل ظاهر من أعمال الجوار هذا لا يتصور هذا لا يتصور أما القول المشهور أن العمل شرط كمال هذا ليس صحيحا وإنما الصواب أن العمل منه ما هو شرط صحة. ها؟ وهذا كما بيّن الشيخ ابن بازر حينما الله في تعليقه على الفتح تعليقه على كلام الحافظ ابن حجر وقال أننا ما انتبهنا عندما علقنا في أول الأمر على هذا الكتاب وقال هذا ليس كلام أهل السنة والجمع نرجع لهذا الحديث حديث جبريل المشهور والمعروف من العلماء بهذا لسه اسمه حديث جبريل وحيان يقال فيه إيه حديث من همر بن الخطاب رضي الله عنه هذا حديث عظيم دع له الإمام النووي رحمه الله أول حديث الأربعين النووي لماذا لأن هذا الحديث جاءت فيه جملة عظيمة في آخره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم إيه يعلمكم دينكم إذن هذا الحديث هو الدين هذا الحديث هو الدين يعني أنت لو أخذت هذا الحديث وتتبعت كلماته كلمة كلمة وما يستفاد من هذا الحديث لأتيت على أبواب العلم ومسائل الدين مسألة مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الإسلام والإيمان والإحسان ثم ذكر أشراط الساعة صلى الله عليه وسلم هنا مسألة دائما امتثار وهي هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام أم ليس هناك ثم فرق هذه من الألخاب التي اضطرق وتستمع وإذا اضطرق فإذا اجتمع الإيمان والإسلام فيقول معناه يعني إحنا دائما نقول إن الإيمان والإسلام من الكلمات التي قال فيها العلماء إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت ما معنى هذا الكلام يعني هناك بعض الكلمات إذا اجتمع بعضها مع بعض فعندئذ نقول كل كلمة من هذه الكلمات لها معنى خاص أما إذا افترقت وجاءت وحدها فإنها تعني أكثر من معنى منها الإسلام والإيمان منها الإسلام والإيمان والمسكين والفقير إتاني البر ها؟ كل هذه الكلمات يقال فيها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت فلو قرأت في نص لن نصوص سواء نصا قرآنيا أو نصا نبويا الإيمان وحده هكذا دون أن يذكر في هذا النص الإسلام فالإسلام يدخل في في الإيمان فعندها نقول أن الإيمان هنا يشمل الإسلام ويقول الإيمان هنا بمعنى العمل القلبي والعمل بالجوارح يعني يشمل أعمال الظاهر والباطل لكن إذا جاء مجتمعين كما في هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإيمان أعمال إيه؟ قلبية والإسلام والإسلام أعمال الجوارح هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الحديث أيضا ترجع أهميته ترجع أهميته إلى أن هذا الحديث جاء ذكر هنا ببيان السبب من إراده عن ابن عمر رضي الله وعنهما عن أبيه ألا وهو ظهور هذه الفرقة من الفرق الضالة والتي أطلق عليها علماء السلف رحمهم الله ففرقة إيه القبرية لكن ينبغل نعلم من هذه الفرقة الضالة فرقة القبرية المذكورة في هذا الحديث هذه الفرقة انقرضت يعني القبرية عندنا القبرية نعين غلا وغير غلا فالغلا هؤلاء هم الذين كانوا ينفون علم الله تبارك وتعالى كلية يقولون إن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها هكذا كان يقولون يقولون إن الأمر قلط يعني مستأنف وأن قدر. قبر فلما نفه القبر سموا القبرية فابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث يروي عن أبيه هذا الحديث ردا على هؤلاء الذين ظهروا في هذا الزمن وجاء هذان التابعيان يسألان عن قبر ويتمنيان أن يلقيها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين فإذا وهي ان التابعين كان عندهم قناعة بعلم الصحابة رضي الله عنه وكان يعلمون ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الواسطة بين الجيل الذي جاء بعض الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأن العلم الصحيح لا يتلقى إل من مصدره الصحيح فلذلك لم يقول لعلنا نوفق لنقيا رجل من علماء التابعين لما قال إيه, إيه؟ ماذا قال آه قال في هذه الرواية لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤلاء في القبر فكان توفق الله تبارك وتعالى لهم وهنا فإذا أقرأ إن الإنسان قد يرحل لطلب فائدة قد يظن الناس انها لا تصاب الرحلة يعني شوف هذين الرجلين انتقل منين من البصرة لمين لمكة عشان يسألوا عن مسألة واحدة انت الان ربنا سبحانه وتعالى ذل لك العلم العلم بقى الان مصوف وسهل الانترنت الان يسر كل شيء والكتب صارت الآن في الموسعات الشملة وغيرها متوفرة بغير انت ممكن في جهاز الاخ احمد المسجد ده ومن يحمل 30 ألف اختار حاجة غريبة يعني ومع ذلك لما سهل الله تبارك وتعالى علينا كثر جهلنا يعني العكس كان الصحابة احرص الناس على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الواحد منهم كما يقول أبو عبد الرحمن السلم يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات فلا يتجاوزها حتى يعلم معانيها ويعمل بما فيها فتعلموا إيه؟ الإيمان والعمل معه فكذا كان الصحابة رضي الله عنه فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم خيرة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يطعنوا فيهم إلا دوال مبتدأ كالرافض أبعادهم الله وعليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون هنا في هذا الحديث يقول عبد الله بن عمر أو يقول يحيى بن يعمر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه شو الأدب هو لم يتكلم ولم يبادر بالكلام إلا لما غلب ظنه أن صاحبه سيوكله في الكلام بأن لا يتكلم الصغير في حضور كبير والنبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر ها والبركة مع الأكابر فهو يعلم أن صاحبه سيكل الكلام إليه فقمت أبا عبد الرحمن ما له يا عبدالله بن عمر طيب ما نستفيد من قوله فقلت يا أبا عبد الرحمن توقير الرجل أن تناديه بكنيته هذا من توقير الرجل أن تناديه بكنيته لا تقول له يا فلان لما لقلت له يا أبا فلان فهذا توقير فقلت أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يقرؤون القرآن يعني هؤلاء متعبدون وهؤلاء مقبلون على الله عز وجل ويريدون الدار الآخرة ولذلك هم يقرؤون كتاب الله عز وجل ولكن كم مثال لكتاب الله عز وجل وكتاب الله تبارك وتعالى بريء منهم ولذلك في صفة الخوارج إيه يقرؤون القرآن ما يجاوز تراقيهم يعني إيه لا يجاوز تراقيهم يعني مجرد التلاوة مجرد الألفاظ تخرج لكن هل ينتفعون بما يقرؤون لا ينتفعون ولذلك لما يقولون دائما الصفة الجامعة لأهل البدع هي الجهل بصفة جامعة كل من وقع في بدع سواء في القديم أو في الحديث فيجمع أهل البدع صفة الجهل من أخص بدع الخوارج الجاهل ولذلك لا يجر على تكفير المسلمين إلا جاهل لا يتبرأ إنسان على تكفير المسلمين ويراهي بأنه يكفر المسلمين إلا إذا كان جاهلا فهو لا يقرون القرآن ويتقفرون العلم يعني يتقفرون العلم يعني يتتبعون غوامض العلم يعني ليسوا كسالة إنما هم يطلبون العلم ولكن ضلوا الطريق لأن طلب العلم له أصول فهم ضلوا الطريق وذكر من شأنهم يعني ذكر من صفاتهم ما يندحون به ثم قال وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر قنف هذه هي المصيبة العظمة بعد أن ذكر من شأنهم يعني ليسوا عواما وليسوا أنصاف متعلمين وإنما هم طلاب للعلم ومع ذلك وقعوا في هذه الرزية وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك شو قال العلم تعبد الله بن عمر فاخبرهم اني بريء منهم دائما تتبرأ من أهل البغي تتبرأ من اعمالهم حتى يتوبوا ويسلموا إلى وجههم وانهم براء مني ثم قال والذي يحلف به والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ماذا تستفيد من قوله والذي يحلف به ابن عمر لو ان لاحدهم ملء احد ذهبا فانفقه لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر ايوه الامر الثاني أن الاعمال اعمال الدنيا وراحله من الصاعات لا تقبل إلا بايمان بالله والى الايمان بالله بالله فما قرر سبحانه ومن العام أن تقفى أمين من كفاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورده فالإنسان مهما عمل من الأعمال في عبد الله بن سبحانه ونحو ذلك لن تقفى لهذه الأعمال إلا أن يؤمن بالله وما لا إله فيه وخسره هي رصد ابن جدعان يقول أنه كان من أهل الجاهلية يعني كان كافرا أصليا وهؤلاء من أهل القبلة نعم يا عماد أحسنت أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر لأن القدر ركن من أركان إيه؟ الإيمان ولذلك في هذا الحديث قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقبر خيره وشره اليوم الآخر والقبر خيره وشره في بعض الوايات حلوه ومره فمعنى هذا أن من لم يؤمن بالقبر فهو, فهو كافر هو كافر فالولد جزم ابن عمر رضي الله عنهما بكفر هؤلاء ها؟ ولذلك العلماء يقولون غلاة القدرية كفار انهم لا يؤمنون بالقدر لكنهم انقرضوا ولم يعد لها به المقالة مكان بين فرق المسلمين يعني لم يعد هناك من يقول إن الله عز وجل يعلم الأشياء إلا بعد وقويها إنما قاله ها ها ها قال هؤلاء هذه المقالة ثم شاء الله عز وجل أن تنقرب ثم ذلل ابن عمر على هذا الحكم الذي صدر به كلامه ابن عمر يقول لا هذا الرجل لو أن له مثل أحد ذهبا يعني أنت تصور مثل أحب زهب وأنفقه لم يقبله الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفر يبقى إذن لا يقبل الله عز وجل نفقات هؤلاء لأنهم إيه كفروا ثم دل الباء على هذا الحكم حدثني أبي حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا بيان دي الدليل من هذا ان الانسان ينبغي ان يعلم الدليل قبل ان يصدر الحكم ابن عمر ما قالش الكلام ده بقى انا قاعد ادور على الدليل انما ذكر هذا الدليل بعد ما ذكر الحكم ليبين شناعه هذا القول طيب الاذان تعالى على الاباء تجاه ابنائهم يعني ابن عمر رضي الله عنهما تعلم هذه العقيلة الصحيحة من أبيه وأبوه طلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله عنه كان حريصا على فعليم ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عمر بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لما يذكر الحال الذي روي فيه الحديث هذا لتقريب الصورة في الأذهان ويدلك أيضا على متالة حرضه لمثل الحديث لماذا؟ لأنه إذا ذكر الحال التي حدث فيها نبيل صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن أن يتذكر المتن الذي يرويه لأن مبار الأحكام على هذا المتن هذا بيعطي ثقة ها؟ فيقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ بينما رسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم تجد هذه الألفاظ فتعطيكم الطبعاء بأن هؤلاء الرواق تداء من الصحابة إلى المصنفين الذين حافظوا لنا هذه الأحاديث والأثار في الدواوين قد أتقنوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرط فيه أبدا ها؟ يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طال علينا رجل شديد بياد الثياب شريب سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد طبعا في العهد المدني اهل المدينة يكاد يعرف بعضهم بعضا ان المدينة كانت صغيرة فالغريب يعرف الغريب ايه يعرف لكن هنا استغراب امر بن رضي الله عنه إن هذا الرجل مع أنه غريب في الظاهر إلا أنه لا يرى عليه إيه؟ أثر السفر يعني كان يتعجب يقول كيف يكون غريبا وجاء من بلد بعيدة وثيابه ما زال بيضاء طبعا ركوب الخيل أو ركوب الإبل يثير الغبار في الأرض فهجل يجب أن يعلق بالثياب فتتشخ ويغبر شعر الرأس فهو كأنه يذكر هذا المشهد الذي رأاه ويضعوك إلى التعجب كما تعجب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد إذا هو أي غريب حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى, ايه؟ الى ركبتيه وضع كفيه على فخذهيه وضع كفيه على فخذي على فخذي مين ها <تصفيق> ها, <تصفيق> ها, <تصفيق> ها, ها محتمل والارجح على فخذهيه لان العلماء قالوا هذه جلسه المتعلم فهل المتعلم إذا جلس الوستاذ يحطي دهرة فخذك مش, مش معقول آه. ولو قيل أنه فعل ذلك حتى لا يعرف الناس أنه طالب علم وأن الأعراب من صفاتهم الجفاء فلو فعل ذلك كان متصفاً شيء مما تصرف به الاعراق فيزداد الاستغراب مثلا لكن العلماء رحمهم الله ما ما نعم, نعم. فلكن <تصفيق> الراجح ان هو وضع ايه كفيه على فخذيه لان العلماء اخذوا من هذه الجمله بيان ادب طالب العلم إذا جلس إلى استاذه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام هل ربنا تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه فين قول يلا هذا مش نباء هذا ليس نباء نعم أنا نقول إن ذا إنما ذكر الاسم هذا موجود لكن نحن نقول هل نادى ربنا تبارك تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باسمه لا نما ناداه بكنية المبوة كنية الرسالة يا أيا النبي يا أيا الرسول يا أيا المدثر يا أيا المزمن نما لم يناده رب تبارك تعالى باسمه مجردا في كتابنا وهذه فضيلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد قبلهم الأنبياء يا ربنا سبحانه وتعالى يا آدم يا نوح مش كده؟ موجود في كتاب الله عز وجل يا موسى لكن لم يقل يا محمد صلى الله عليه وسلم فإن جبريل لما أو هذا الأنبياء حتى الأنبياء ليس معلوم لما الصحابة من جبريل فجلس هذا الرجل وقال يا محمد فطبعا الصحابة لابده ان يتعجروا كيف يناديه باسمه بدون كنية النبوة والصحابة رضي الله عنهم ما عرف عن احد منهم انه ناذى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بإيه باسمه مجردا فهذا يظهر انه رجل غريب فانه جاء من مكان فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام أخبرني عن الإسلام طبعا في الرويات الأخرى إن هو جاء في سورة أعرابي فإذا قلنا أنه أعراب وقال يا محمد خلاص عادي إذ أعراب كثيرا مات وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك ها؟ أو عادي فهنا يقول يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا هذه أركان إيه أركان الإسلام وأركان الإسلام ليتبع رفض صغير قبل الكبير لكن كثير من الناس لا يعرف معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله ها؟ وأن محمد رسول الله وأن تفرق بين قول اللسان والشهادة وما شهدنا إلا به بما علمنا الإنسان لا يشهد إلا بما علم ف... فما معنى شهادة لا إله إلا الله يا كريم محمد أيبا. الأول الشهادة هي الإقرار والإعتراف والإذعاء شهادة لا إله إلا الله أن تقرش وتعترف وتذعم بأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ما معنى لا إله إلا الله سيد أين سيد آه طيب منفعش نقول لا معبود إلا الله آه يعني إحنا لو أخبرنا ويقولنا لا معبود إلا الله يكون هذا الكلام إيه ليس صوابا لأن هناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله عز وجل بد أن نقيد ونقول إيه لا معبود بحق الا الله حتى نكون صادقين لان لو قلنا لا معبود ازاي لا معبود و... وفي معبودات كثيرة تعبط من دون الله عز وجل في من يعبد البقر ومن يعبد الشمس ومن يعبد المرأة ومن يعبد الهوى ومن يعبد الدنار ومن يعبد الدرهر ومن يعبد الخميصة ها؟ مش كده فدي معبودات عبدت من دون الله عز وجل معبودات في الزمن القديم من اصنام والاوثان هذا الزمن اللي احنا فيه زمن التقدم والرقي ما زالت الاصنام تعبد في القرن ال21 زي ما فإذا لما نقول لا معبود الا الله يبقى كلامك مش لأن هناك معبودات تعبد من دون الله فاذا لابد ان نقول لا معبود بحق الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بما تعني هذه الكلمة وقد نوضح ذلك في الدرس التالي بقى في الشماء وتقيم الصلاة قلنا هناك فرق بين أن انت تصلي وأن أنت تقيم الصلاة ما الفرق بين قولنا فلان يصلي وفلان يقيم الصلاه والقران الكريم كله لك ايه واقم الصلاه واقم الصلاه واتوا الزكاه اقيم وات الفرق بين هذه وتلك يا يحيى ارفع صوتك نعم يعني الإقامة تعني أن المسلم يأتي بالصلاة مستوفية الأركان والشروط وأن يصلي خاشعا حاضر القلب متدبرا لما يتل أو يتل عليه هذه الصلاة التي تأتي ثم رخ لكن انت ممكن ترى واحد يذهب إلى المساجد أكثر منك لكنه يرتشي لكنه يسرق لكنه يكذب لكنه قد يزني ولكنه يتعجر نقول آه لأن هذا لم يقم الصلاة لما كان يصلي يصلي وقلبه غير حاضر يصلي ينقر الصلاة تجد أنه يصلي ركعتين في لمح البصر ها فلذلك ربنا تبارك وتعالى قال اطل ما اوحي عليك من الكتاب ايه واقم الصلاة وبعدين قال ايبها سبحانه وتعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الصحيحة التي اقيمت على الوجه المطلوب شرعا هذه تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر يعني لو المجتمع مجتمع يقيم الصلاة لا تكاد تجد منكرا ولا ولتكاد تجد فاحشة في مجتمع هكذا لكن لما غابط روح الصلاة عن المصلين وجدنا هذا النقيد الواحد يصلي ويعمل ان هو يحل له ها؟ وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ما المراده البيت ها؟ المكة ها لك مك المراج بالبيت هو بيت الله الحرام نواء الكعبة فالمراج بالبيت الذي يحج هو بيت الله الحرام الكعبة المشرف قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه يعني المفترض ان واحد يسأل يبا ينتظر الإجابة يبا ما يعرفش الإجابة دي صحيحة ولا مصحيحة يبا بيأخذ منك الإجابة ممكن بعد جدا يبحث شو ما صحيح لو صحيح إنما واحد يقول له صدقتي بمعناه أننا كنت عارف الإجابة وإنت قلت لنا عايزه ها؟ فهذا يدعو إلى التعجب عمر الخطاب يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه يسأله ويصدقه كيف يسأله ويصدقه وهذا أخبرني عن الإيمان هنا انتهينا من الإسلام أخبرني عن الإيمان يبقى هنا في نص واحد جاء الإسلام والإيمان يبقى الإسلام هيفسر بتفسير والإيمان يفسر بتفسير ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشبهه طبعا كلام عن الإيمان استوفيناها في شرح كتب العقيده واخرها كتاب شرح السنه الذي ما زلنا بصده قال صدقت طيب هو انا محمد في قول جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشرره القدر في خير وشر ها وإنما الشر يكون بالمقدور في أي فيما في المقدور المراد هنا بالمقدور وأما قدر الله عز وجل فكله خير إنما المقدور هو الذي قد يكون شرا لبعض الناس فليس هناك شر محت ما شر الشر محت ربنا سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا من الشر على إنسان فهذا المقدر ليس شرا محظم ف... وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى أن تعبد الله كأنك ترى ماذا تستفيد من هذه الجملة يا محمد أنت تعبد الله كأنك ترى أي إثبات عدم رؤية لله عبد وجل الدنيا أولا بيأت أهمية مراكبة العبد لربه سبحانه وتعالى وأن العبد يعلم أن الله عز وجل يراه حتى ربيه لا هنا لسا ما قلناش فإن لم تكن ترى فإنه يراك نعم هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى لو أن رؤية الله تبارك وتعالى ممكنة في الدنيا فكانت هذه الرؤية فكانت هذه الرؤية رؤية الله عز وجل راغمة للإنسان على عبابة الله تبارك وتعالى من عظمة الله سبحانه وتعالى فلو أنت الآن عبد الله عز وجل وتستحضر انك امام الله عز وجل فهذا يبعوك الى احسان العبادة واخلاصها لكن هل يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى ان انت تجعل لله عز وجل صورة في ذلك يا طبع هذا حرام ولا يجوز لأن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل ولا يحيطون به علما فكيفية ذات الله عز وجل كيفية صفات الله تبارك وتعالى هذه لا يجوز لأحد أن يقول أن الله عز وجل كذا وكذا وكذا ويصف الله تبارك وتعالى بصفة تشابه صفات المخلوقين او صفة جديدة ليست لشيء من المخلوقات يعني انت لو مثلت صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين هذا كما قلنا من قبل قال به طوائف من المبتدعة واذا نفيت الصفات عن الله عز وجل قال بها كذلك طوالبنا المبتدع اما اهل السنة الجماعة يثبتون صفات الله عز وجل بامور اثبات الصفة مع نفس التمثيل والتعطيل والتكييف لابد من انت تقول انا لا امثل ولا اكيف بعد ان اثبتت الصفة واذا لم تثبت فانت معطل ها وإذا عطلت فأنت جهمي فلذلك ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى لأنك تجعل صورة في ذهنك لله عز وجل وتتوهم أن الله عز وجل أمامك وأنك تراقب الله عز وجل لا هذا لا يجوز فإن لم تكن ترى فإنه يراك إذا كنت لا ترى الله عز وجل فاعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يراك وإذا كان الله سبحانه وتعالى يراك, يراك في كل مكان وفي كل زمان عندما تغلق بنفسك في مكان لا يراك فيه أحد من البشر فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك عندما تغلق على نفسك الباب وتجلس وحيدا وأنت تظن أنك في مأمن من نظر الناس إليك ومراقبة الناس إياك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وهذا يدعوك إلى تقوى الله عز وجل لأنك إذا رقبت الله سبحانه وتعالى وعلمت أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك في الخلوة والجلوة وأنه سبحانه وتعالى يرى سكناتك وحركاتك فلا تل الله عز وجل منك إلا خيرا لا تل الله عز وجل ما يرغضك لأجله ولكن تل الله سبحانه وتعالى منك ما يحمدك عليه ويثني عليك بسببه في الملأ الأعلى من ذكره سبحانه وتعالى وحمده واستغفاره وتعظيمه ونحو ذلك قال فأخبرني عن الساعه قال من المسؤول عنها باعلم من السائل ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك لا اله